بسم الله الرحمن الرحيم العشيقة محاضرة للشيخ محمد العريفي الله الذي فتح بواب الجنان وزيّنها لأهل الهدى والإيمان وملأها بالحبور والسرور وأعدها بالأنهار والقصور أحمده سبحانه على جميع الإحسان وأشكره على جليل الفضل والامتنان للشيخ لأهل على على جليل جميع وأشكره محمد أحمده فتح وأشهد أن ل اما إله إلا الله وحده لا شريك له وحده وأشهد شريك أن ح م د ع بعد د ه ورسوله صلى الله وسلم وبارك صلى ل وعلى آله وصحبه ومن سار على والسن إلى ل ي يوم ه وصحبه نهجه أثره بسنته ومن واقتفى سار ا ي ن أ م ايها بعد أ ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت إ ن الحديث عن الجنات مشوق للمؤمنين والمؤمنات ودافع إ ل ى ا ل أ ع م ا ل الصالحات ا ل ج ن ة تلك ا ل أ م ن ي ة ا ل غ ا ل ي ة التي يسعى إ ل ي ه ا الساعون ويتسابق إ ل ي ه ا المؤمنون ا ل ج ن ة شعله تكوي قلوب العاشقين وتسهر ليل المتعبدين استعذبوا من أ ج ل ه ا العذاب وتحملوا جليل المصاب ا ل ج ن ة دار المتقين والشهداء والصالحين هي نور ي ت ل أ ل أ وريحانه تهتز وفاكهه و خ ض ر ة فيها العباد المنعمون الذين ي أ ك ل و ن ولا يتغوطون ويشربون ولا يبولون ويتطيبون ولا ي م ت خ ط و ن يضحكون ولا يبكون ويقيمون ولا يرتحلون ويحيون ولا يموتون فيها الوجوه م ص ف ر ة ض ا ح ك ة م س ت ب ش ر ة فيها الحور العين والجمال المبين فيها النعيم الدائم والعاشق الهائم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 وحدث بالوصال النفس وابذل ا مهرها ما دمت ذا إ م ك ا ن واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان ن نعوت وسر تلقى وهي ذات أماني من يموتون يشيخون ينتقلون منها ي الحادي وهي هي بلية هي فيها وهي واجعل وسر المخاوف وآفة ولا ولا و جمالها ذات دار السلام سلمت من كل بلية وآفة هي دار الخلد لا يموتون فيها ولا يشيخون وهي دار المقامة لا تلقى سلمت كل ل م وهي ج ن ة ا ل م أ و ى أ و ى اليها المؤمنون بعد دار النكد والبلاء وهي جنات عدن وهي دار الحيوان وهي الفردوس وهي جنات النعيم والمقام ا ل أ م ي ن وهي مقعد صدق عند مليك مقتدر فسبحان من غرست يداه ج ن ة الفردوس عند تكامل البنيان ويداه ايضا أ ت ق ن ت لبنائها فتبارك الرحمن أ ع ظ م بان ي لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي فتكلمت ببياني قد أ ف ل ح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الاحسان فيها الذي والله لا عين ر أ ت كلا ولا سمعت به ا ل أ ذ ن ا ن كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان روي أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال خلق الله ج ن ة عدن بيده لبنه من د ر ة بيضاء ولبنه من ي ا ق و ت ة حمراء ولبنه من زبرجد خضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران ثم قال لها انطقي فقالت قد أ ف ل ح المؤمنون نعم ج ن ة ع ا ل ي ة يزينها الله ل أ ح ب ا ب ه ويقول يوشك عبادي الصالحون أ ن يدعوا عنهم التعب والنصب ويدخلوك فتسابق إ ل ي ه ا عشاقها وتنافس لخطبتها أ ح ب ا ب ه ا ولم يكونوا يكتفون بعمل واحد و إ ن م ا كانوا ينوعون القربات ويتسابقون إ ل ى الخيرات وانظر إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة الكرام لما اجتمعوا على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فحدثهم عن الجنات ثم قال من أ ن ف ق زوجين في سبيل الله من ماله نودي من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة يا عبد الله هذا خير ثم قال وللجنه ا ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب فمن كان من أ ه ل ا ل ص ل ا ة دعي من باب ا ل ص ل ا ة ومن كان من أ ه ل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أ ه ل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أ ه ل ا ل ص د ق ة دعي من باب ا ل ص د ق ة عندها يقفز أ ب و بكر البطل على قدميه ويصيح بين يديه قال ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي يا رسول الله ما على أ ح د من ب أ س إ ن دعي من تلك ا ل أ ب و ا ب كلها مهمه ع ا ر ي ة يريد أ ن يدخل من جميع تلك ا ل أ ب و ا ب و أ ن يسابق إ ل ى جميع تلك الطاعات فيقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم نعم و أ ر ج و أ ن تكون منهم عندها يعمل لها أ ب و بكر جاهدا فيجمع ماله أ ر ب ع ي ن أ ل ف ا يفك به المؤمنين من العذاب فاشترى بلالا و أ ع ت ق ه واشترى عمارا و أ ع ت ق ه نعم يعمل لها أ ب و بكر فيصدق بكل ما يحدث به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيخبرهم صلى الله عليه وسلم يوما في م ك ة أ ن ه في ليله واحده اسري به إ ل ى بيت المقدس وعرج به إ ل ى السماء عندها يكذب أ ك ث ر الناس ويصدق الصديق أ ب و بكر نعم همه ع ا ل ي ة و أ م ن ي ه غ ا ل ي ة أ ب و ا ب ث م ا ن ي ة واسعه ب ا ق ي ة يريد أ ن يسابق إ ل ي ه ا بين كل مصراعين من هذه ا ل أ ب و ا ب م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة وليزدحمن عليها المؤمنون ويلتقي عندها المحبون ف إ ن كانت نفسك تحركت شوقا إ ل ى الجنات وتاقت إ ل ى أ ن ه ا ر ه ا ومتعها فاسمع إ ذ ن أ و ص ا ف ه ا وصفاتها تلك المنازل ربه ا ل إ ح س ا ن هي جنه طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان دار السلام وجنه ّ ا ل م أ و ى ومنزل عسكر ا ل إ ي م ا ن و ا ل ق ر آ ن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 بل ف ر ح ة ومسرات و إ ذ ا سمعت خبر أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة منزله علمت أ ن ما خفي عنا كان أ ع ظ م روى مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال آ خ ر من يدخل ا ل ج ن ة رجل فهو يمشي م ر ة ويكبو م ر ة وتسفعه النار م ر ة ف إ ذ ا ما جاوزها التفت إ ل ي ه ا فقال تبارك الذي نجاني منك ثم يقول في نفسه لقد أ ع ط ا ن ي الله شيئا ما أ ع ط ا ه أ ح د ا من ا ل أ و ل ي ن والاخرين قال فترفع له ش ج ر ة يراها من بعيد فيقول يا رب ي أ د ن ن ي من هذه ا ل ش ج ر ة ف ل أ س ت ظ ل بظلها و ا ل أ ش ر ب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آ د م لعلي إ ن أ ع ط ي ت ك ه ا س أ ل ت ن ي غيرها فيقول لا لا يا رب ي ثم يعاهد ربه أ ل ا ي س أ ل ه غيرها وربه عز وجل يعذره ل أ ن ه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه الله تعالى منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ف إ ذ ا مضى عليه وقت رفعت له ش ج ر ة هي أ ح س ن من ا ل أ و ل ى فيتصبر فلا يستطيع أ ن يصبر فيقول أ ي رب ي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 وربه عز وجل يعذره ل أ ن ه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها ف إ ذ ا أ د ن ا ه سمع أ ص و ا ت أ ه ل ا ل ج ن ة فيقول أ ي رب ي أ د خ ل ن ي ه ا فيقول الله يا ابن ادم ما يصريني منك أ ي ر ض ي ك أ ن أ ع ط ي ك الدنيا ومثلها معها فيقول يا رب ي أ ت س ت ه ز ئ مني و أ ن ت رب العالمين عندها ضحك ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث ثم قال ل أ ص ح ا ب ه أ ل ا ت س أ ل و ن ي مما اضحك قالوا مم تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا مما تضحك يا رسول الله فقال من ضحك رب العالمين حين قال العبد أ ت ه ز أ بي و أ ن ت رب العالمين فيقول الله تعالى هذا لك ومثله معه ومثله معه ومثله معه عندها يقول في الخامسه رضيت ربي رضيت ربي فيقول الله تعالى له هذا لك و ع ش ر ة أ م ث ا ل ه ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وفي ر و ا ي ة غير الصحيح أ ن الله تعالى يقول له بعد ذلك يا عبدي سل ا س أ ل اطلب فيقول يا رب ي الحقني بالناس فيقول له الله تعالى الحق بالناس فينطلق يرمل في ا ل ج ن ة يعني يجري حتى إ ذ ا دنا من الناس رفع له قصر من د ر ة فيخر ساجدا فيقال له ارفع ر أ س ك ما لك فيقول ر أ ي ت ربي أ و ت ر ى آ لي ربي فيقال له ارفع ر أ س ك إ ن م ا هو منزل من منازلك ثم يلقى رجلا ف ي ت ه ي أ للسجود له فيقال له مه ما لك فيقول ر أ ي ت أ ن ك ملك من ا ل م ل ا ئ ك ة فيقول له إ ن م ا أ ن ا خازن من خزانك وعبد من عبيدك فينطلق أ م ا م ه حتى يفتح له القصر ف إ ذ ا هو د ر ة م ج و ف ة سقائفها و أ ب و ا ب ه ا و أ غ ل ا ق ه ا ومفاتيحها منها هذا أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة منزله أ م ا أ ع ل ا ه م منزله فهم الذين غرس الله كرامتهم بيده وختم عليها فلم تر عين ولم تسمع أ ذ ن ولم يخطر على قلب بشر هذا و أ د ن ا ه م وما فيهم دن ي إ ذ ليس في الجنات من نقصان فهو الذي تلقى م س ا ف ة ملكه بسنيننا أ ل ف ا ن كاملتان فيرى بها ق ص ا ه حقا مثل رؤيته ل أ د ن ا ه القريب ا ل د ا ن أ و م ا سمعت ب أ ن آ خ ر أ ه ل ه ا يعطيه رب العرش ذو الغفران أ ض ع ا ف دنيانا جميعا عشر أ م ث ا ل لها سبحان ذي ا ل إ ح س ا ن روى الترمذي والطبراني أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ن أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة منزله لمن ينظر إ ل ى جنانه و أ ز و ا ج ه ونعيمه وخدمه وسرره م س ي ر ة أ ل ف س ن ة وفي ر و ا ي ة م س ي ر ة أ ل ف ي س ن ة و أ ك ر م ه م على الله من ينظر إ ل ى وجه الله غ د و ة وعشيا والريح يوجد من م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن و إ ن ت شامعه فمرويان سبحان من غرست يداه ج ن ة الفردوس عند تكامل البنيان ويداه ايضا أ ت ق ن ت لبنائها فتبارك الرحمن أ ع ظ م بان وكلما كان العمل أ ك ث ر كان الوجه أ ن ظ ر والجزاء أ ك ب ر و أ و ل البشر دخولا إ ل ى ا ل ج ن ة على ا ل إ ط ل ا ق محمد صلى الله عليه وسلم ولماذا لا يكون أ و ل الناس دخولا وهو الذي علق قلبه بالسماء ف إ ذ ا سمعهم يرددون يا ساحر يا كاهن يا كذاب هان عليه ذلك نعم هان عليه ما دام أن ان ل السماء ذ ي في راضٍ ما دام أ الذي في السماء راض ٍ فما عليه ما فاته من الدنيا فلما أ ر ض ى ربه بالصبر على البلاء و أ ر ض ا ه ب ا ل د ع و ة و ا ل إ ب ا ء و أ ر ض ا ه بالجهاد والفداء قال له الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى يسجد صلى الله عليه وسلم عند ا ل ك ع ب ة فيمضي شقي من أ ش ق ي ا ء قريش ثم ي أ ت ي بسلى جزور أ ت د ر ي ما سلى الجزور إ ذ ا ولدت ا ل ن ا ق ة وليدها وخرج معه ما يخرج من دماء وفرث أ خ ذ ه ذلك الرجل الشقي أ خ ذ بين يديه هذا الدم والفرث وما فيه من أ ذ ى يتقاطر بين يديه ثم أ ق ب ل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ثم جعله بين كتفيه حتى سالت الدماء والفرث و ا ل أ ذ ى على وجهه ورقبته ورحيته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يستحق أ ن يكون أ و ل أ ه ل ا ل ج ن ة دخولا ثم أ و ل ا ل أ م م دخولا إ ل ى ا ل ج ن ة هم أ م ت ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ و ل من يدخل من هذه ا ل أ م ة أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه ثم يدخل المؤمنون إ ل ى ا ل ج ن ة بعد ذلك على أ ك م ل ص و ر ة و أ ج م ل ه ا على ص و ر ة أ ب ي ه م آ د م عليه السلام الذي خلقه الله بيده ف أ ت م خلقه و أ ح س ن تصويره طوله ستون ذراعا في السماء يدخلون نفوسهم ص ا ف ي ة ر ض ي ة و أ ر و ا ح ه م ط ا ه ر ة ز ك ي ة لا اختلاف بينهم ولا تباغض فلله ما أ ب ه ى تلك الصور ينسى الذميم دمامته والمعوق إ ع ا ق ت ه والمشوه قباحته بل يحتقر الجميل سابق ملاحته والوسيم سابق وسامته وقد صارت وجوههم أ ن و ا ر ا و أ ب د ا ن ه م أ ط ه ا ر ا و أ و ل ز م ر ة يدخلون ا ل ج ن ة على ص و ر ة القمر ل ي ل ة البدر والذين يلونهم على أ ش د كوكب دري في السماء إ ض ا ء ة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون ولا ينامون أ م ش ا ط ه م الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم ا ل أ ل و ة و أ ز و ا ج ه م الحور العين أ خ ل ا ق ه م على خلق رجل واحد يدخلونها جردا م ر د ا بيضا جعدا مكحلين أ ب ن ا ء ثلاث وثلاثين ويعطى الواحد منهم ق و ة مائه في الفراش أ ل و ا ن ه م بيض ٌ وليس لهم ل ح ى جعد الشعور مكحل ا ل أ ج ف ا ن هذا كمال الحسن في أ ب ش ا ر ه م وشعورهم وكذلك العينان ولقد أ ت ى اثر ب أ ن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان ف إ ذ ا دخلوها ف إ ذ ا ا ل أ ش ج ا ر تفوح ب ا ل أ ط ي ا ب و ا ل م ل ا ئ ك ة ترحب عند ا ل أ ب و ا ب وقد رضي عنهم الملك الوهاب رقت منهم القلوب و أ ك ر م علام الغيوب وسيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمراء حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله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 تلفتوا في أ ر ج ا ئ ه ا فوجدوا السرور ا ل م ر ف و ع ة ا ل م ج ه ز ة ل ل أ ح ب ا ب و ا ل أ ك و ا ب ا ل م و ض و ع ة ا ل م ه ي ئ ة للشراب والوسائد ا ل م ص ف و ف ة ت أ خ ذ ب ا ل أ ل ب ا ب ر أ و ا الوجه الناعم والظل الدائم الروائح ا ل ز ك ي ة والقصور ا ل ع ل ي ة والثياب النديه ة ذ ا وأول زمرة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 ولقد والريح يوجد وإن لسانهم بالمنطق العربي لسان آتاثر تشامياتا خير لساني والريح يوجد من مسيرة أربعين بأن من فينزلون م ر ا ف ي ن في ا ل ج ن ة حيث شاءوا إ ن شاءوا على أ ن ه ا ر ه ا و إ ن شاءوا في ظلالها و إ ن شاءوا على أ ر ا ئ ك ه ا أ م ا إ ن نزلوا في خيامها فهي عجب قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام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 يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أ ع د ه ا الله تعالى لمن أ ط ع م الطعام و أ ل ا ن الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام وقد جهزت غرف وقصور في الجنان لصالحين وصالحات أ ح س ن و ا ا ل أ ع م ا ل وتعبدوا للكريم المتعال فبنيت قصورهم وهم في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أ ن ه دخل ا ل ج ن ة قال فسمعت خ ش ف ة في ا ل ج ن ة أ ي صوت مشي قلت من هذا فقيل هذا بلال فما ش أ ن بلال يسبق إ ل ى هناك سئل بلال رضي الله تعالى عنه عن ذلك وقيل قد س أ ل ه النبي صلى الله عليه وسلم بم ا سبقت إ ل ى ا ل ج ن ة فقال رضي الله تعالى عنه ما أ ع ل م من عمل صالح غير أ ن ي يا رسول الله ما توضأت و ض و ء ا إ ل ا ص ل ي ت به ر ك ع ت ي ن ق ا ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م و ر أ ي ت ق ص ر ا ب ف ن ا ئ ه ج ا ر ي ة فقلت ل م ن ه ذ ا ف ق ا ل و ا لعمر ب ن ا افراد ويكون ل د ي ا ا ف ر ا ي ك و ن د ي ن ا ا ف ر ا و ي و ن د ي ن ا افراد و ي و ن ي ا ا ف ر د ي ك و ن ل د ي ا ا ف ر ي ك و ن لدينا ا ف ر ي ك ل ي ن ا افراد و ي ك و ل ي ن ا افراد ويكون ل ن ا م ف ر د ويكون ل ي ن ا افراد ويكون لدينا ا ف ر ا ل و ي ك ل ه ي ن ا افراد و ل د ن ا ف ر ا د ويكون د ي ن ا ا ف ر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من صلى في اليوم والليله اثنتي ن ع ش ر ة ر ك ع ة تطوعا بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة وهذه الركعات فصلت في حديث آ خ ر فبين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه ا ركعتان قبل الفجر و أ ر ب ع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء فمن ص ل ى ه ا في كل يوم بنى الله تعالى له في كل يوم بيتا في ا ل ج ن ة فالبيوت بناؤها اللبنات من ذهب و أ خ ر ى فضه نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أ و ف ض ة أ و خالص العقيان وكذاك من در وياقوت به نظم البناء ب غ ا ي ة ا ل ا ت ق ا ن والطين مسك خالص أ و زعفران جاب ذا ث ر ا ن مقبولان و ا ل أ ر ض م ر م ر ة كخالص ف ض ة مثل ا ل م ر ا ت تنالها العينان حصباؤها در وياقوت كذاك لالئ نثرت كنثر ج م ا ن ي وترابها من زعفران أ و من المسك الذي ما استل من غزلان ي غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان ي سكانها أ ه ل القيام مع الصيام وطيب الكلمات و ا ل إ ح س ا ن للعبد فيها خ ي م ة من لؤلؤ قد جوفت هي ص ن ع ة الرحمن فيها مقاصير بها ا ل أ ب و ا ب من ذهب ودر زينب المرجان وخيامها م ن ص و ب ة برياضها وشواطئ ا ل أ ن ه ا ر ذي الجريان لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أ ش ج ا ن فيها ا ل أ ر ا ئ ك وهي من سرر عليهن الحجال ك ث ي ر ة ا ل أ ل و ا ن فتخيل نفسك في ا ل ج ن ة وتخيليها وقد أ ع د ت لكم الارائك في حدائقها والسرر في بساتينها ب أ ل و ا ن ف ا خ ر ة وصور ن ا ظ ر ة متكئين على فرش بطائنها من استبرق و ج ن الجنتين د ا ن النمارك م ص ف و ف ة والزرابي م ب ث و ث ة والسرور مرفوعه طول السرير في السماء م ئ ة ذراع ف إ ذ ا أ ر ا د الرجل أ ن يجلس عليه تواضع له نزل له حتى يجلس عليه ف إ ذ ا جلس عليه ارتفع إ ل ى مكانه و أ ي ن م ا تلفت في ا ل ج ن ة ر أ ي ت العجائب ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحت قصورها وينغمس فيها أ ه ل ه ا قال الله وهو يصف أ ن ه ا ر ه ا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 وترابها الدر والياقوت وريحها أ ط ي ب من المسك و م ا ء ه ا أ ح ل ى من العسل ولونها أ ب ي ض من الثلج فتتقلب كما شئت في أ ن ه ا ر ه ا و إ ن شئت ف أ ت ي الفردوس فهو أ و س ط ا ل ج ن ة و أ ع ل ى ا ل ج ن ة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أ ن ه ا ر الجنه ة أ ن ا ا ر ه في غير أ خ د و د جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما ش ا ء م ف ج ر ة وما للنهر من ن ق ص ا ن عسل مصفى ثم خمر ثم أ ن ه ا ر من ا ل أ ل ب ا ن من خمره لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران وبها من ا ل أ د و ا ء ما هي أ ه ل ه ويخاف من عدم لذي الوجدان فنفى لنا الرحمن أ ج م ع ه ا عن الخمر التي في ج ن ة الحيوان نعم خمر الجنة منزه عن آفات خمر الدنيا فلا صداع ولا لغو ولا نزف الدنيا من الشيطان عن وعن الزنا بنته صداع تضيع عيال عمل توقع العداوة وتدعو أوقعت على خمر خمر مال مذاق أما خمر وربما وأخته كره فرجس ذكر الرجل آفات فلا ولا ولا ولا ولا والبغضاء الله الصلاة والفساد لغو إلى وتصد وتذهب ا ل غ ي ر ة وتورث الخزي والندامه و ا ل ف ض ي ح ة وتلحق شاربها بالمجانين فمن هجروا خمر الدنيا شربوا من خمر ا ل آ خ ر ة و إ ن شاءوا شربوا من عين الكافور قال الله إ ن ا ل أ ب ر ا ر يشربون من ك أ س كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا و إ ن شاءوا سقوا من ت س ن ي م إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم على ا ل أ ر ا ئ ك ينظرون تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من ت س ن ي م ع ي ن ي يشرب بها المقربون و إ ن شاءوا غرفوا من السلسبيل ويسقون فيها ك أ س ا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا يتمتعون بهذه ا ل أ ن ه ا ر وهم في ظلال ا ل أ ش ج ا ر و أ ص ح ا ب اليمين ما أ ص ح ا ب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة أ ش ج ا ر ا ل ج ن ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت د ا ئ م ة العطاء أ ك ل ه ا دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا ومن طيب الثمار أ ن ه ا تتشابه في أ ش ك ا ل ه ا وتختلف في طعومها يعني ت أ ك ل الرمانه اليوم فيكون لها طعم ف إ ذ ا أ ك ل ت أ خ ت ه ا من الغد من ا ل ش ج ر ة نفسها وجدت لها طعما آ خ ر ف إ ذ ا تناولتها في اليوم الثالث ف إ ذ ا الشكل نفسه لكن الطعم جديد فلا تزال تكون مشتاقا في كل يوم كيف سيكون طعمها قال الله كلما رزقوا منها من ث م ر ة الرزق ا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و أ ت و ا به متشابها وفي ا ل ج ن ة ش ج ر ة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها م ئ ة عام لا يقطعها قال الله وظلٍ ممدود نعم وظل ممدود فتخيل نفسك متكئا تحتها تنعم بجمال ظلها متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و د ا ن ي ة عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ا ل ج ن ة سيقان ا ل أ ش ج ا ر من ذهب و أ و ر ا ق ه ا في أ ع ل ى الرتب وثمارها قريبه ممن رغب ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في ا ل ج ن ة ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر غرست له أ ش ج ا ر وعند باب ا ل ج ن ة شجره ع ظ ي م ة ينبع من أ ص ل ه ا عينان ا ل أ و ل ى يشرب منها الداخلون و ا ل ث ا ن ي ة منها يتطهرون أ ش ج ا ر ه ا نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني وكذلك الرمان و ا ل أ ع ن ا ب والنخل التي منها القطوف دواني فيلذها في ا ل أ ك ل عند منالها وتلذها من ق ب ل ه العينان يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان وكذلك الماء الذي تسقى به يا طيب ذاك الورد ل ل ض م ا ن و إ ذ ا تناولت الثمار أ ت ت نظيرتها فحلت دونها بمكان بل ذللت تلك القطوف فكيفما شئت انتزعت ب أ س ه ل الامكان إ م ك ن ن ع ي ف م شئت ا سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى وذللت قطوفها تذليلا قيل له كيف ذللت قطوفها فقال إ ذ ا جلس العبد في ا ل ج ن ة فنظر إ ل ى ث م ر ة في الغصن ف إ ذ ا هم أ ن يتناولها تدلى اليه الغصن يقترب إ ل ي ه الغصن حتى يتناول ما يريد فهي م ذ ل ل ة يتناولها إ ن شاء قائما و إ ن شاء قاعدا و إ ن شاء مضطجعا وثمارها ما فيه من عجم ك أ م ث ا ل القلال فجل ذو ا ل إ ح س ا ن وظلالها م م د و د ة ليس ت ت ق ي حرا ولا شمسا و أ ن ا ذ ا ن ي او ما سمعت بظل أ ص ل واحد فيه يسير الراكب العجلان مائه سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم ا ل أ ص ل و ا ل أ ف ن ا ن ف أ ه ل ا ل ج ن ة في ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فيها ما تشتهيه ا ل أ ن ف س و ت ل ذ ا ل أ ع ي ن كلوا واشربوا هنيئا بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة وليس أ ك ل ه م عن جوع ولا شربهم عن ض م أ ولا تطيبهم عن نتن و إ ن م ا هي لذات م ت و ا ل ي ة ونعم م ت ت ا ب ع ة أ ل ا ترى أ ن الله تعالى قال ل آ د م إ ن لك أ ل ا تجوع فيها ولا تعرى و أ ن ك لا ت ض م ا فيها ولا تضحى فهو ي أ ك ل من غير جوع ويستظل من غير شمس تؤذيه وطعامهم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 لتنظر إ ل ى الطير في ا ل ج ن ة فتشتهيه فيقع بين يديك مشويا يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أ و ل ه كمثل الثاني وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي ا ل إ ح س ا ن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 من سندس خضر ومن استبرق ن و ع ا ن معروفان وهم الملوك على ا ل أ س ر ة فوق هاته كالرؤوس مرصع التيجان نعم الله ملوك على ا ل أ س ر ة على رؤوسهم التيجان وعند أ ق د ا م ه م الخدم والغلمان ولماذا لا يكون حالهم كذلك وهم طالما أ ط ا ع و ا لما عصى ا ل أ ش ق ي ا ء و ب د ل و ا لما بخل الجبناء وثبتوا على دينهم وقد عظم البلاء وصدقوا في محبتهم لربهم فاستحقوا ان يفرحوا بلقائه ويتنعموا بقربه هذا الذي أ ع د ه الله تعالى هناك جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا و ر ب ا س ه م فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أ ذ ه ب عنا الحزن إ ن ربنا لغفور شكور الذي أ ح ل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب هذا شيء من نعيم ا ل ج ن ة ووالله إ ن م ا خفي فهو أ ع ظ م عند البخاري قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أ ع ظ م ما وصف الله من نعيم ا ل ج ن ة ما فيها من الزوجات والحوريات و أ و ل من يتمتع بذلك النساء المؤمنات نعم فما أ ط ي ب عيش ا ل م ؤ م ن ة في ا ل ج ن ة عندما تتقلب في أ ن ه ا ر ه ا وتشرب من عسلها بل وتنظر إ ل ى وجه ربها ويكمل الجمال ويزين للمؤمنات في الجنات ف إ ذ ا كان الله تعالى ق د وصف الحور العين بما وصف وهن لم يقمن الليل ولم يصمن النهار ولم يصبرن عن الشهوات فما بالك بجمال المؤمنات وهن طالما خلون بربهن في ظ ل م ة الليل يسمع نجواهن ويجيب دعاءهن طالما ت ر ك ن ا ل أ ج ل رضاه اللذات وفارقن الشهوات فيا ب ش ر المؤمنات في الجنات وقد تلقتهن ا ل م ل ا ئ ك ة عند ا ل أ ب و ا ب تبشرهن بالنعيم وحسن الثواب وقد ازددن جمالا فوق جمالهن قال الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات نعم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 كملت خلائقها و أ ك م ل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب ا ل أ غ ص ا ن والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران روي ان أ م س ل م ة رضي الله عنها قالت يا رسول الله النساء الدنيا أ ف ض ل أ م الحور العين فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نساء الدنيا أ ف ض ل من الحور العين كفضل ا ل ظ ه ا ر ة على ا ل ب ط ا ن ة أ ي كفضل ظ ه ا ر ة الثوب على بطانته ومعلوم أ ن الظاهر من الثوب من القماش يهتم الناس بجماله ويغالون بقيمته أ ك ث ر مما يهتمون ب ب ط ا ن ة الثوب التي لا يراها احد قالت قلت يا رسول الله وبم ذاك قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل أ ل ب س الله عز وجل وجوههن النور و أ ج س ا د ه ن الحرير بيض ا ل أ ل و ا ن خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر و أ م ش ا ط ه ن الذهب يقولن الا أ نحن الخالدات فلا نموت أ ب د ا أ ل ا ونحن الناعمات فلا ن ب أ س أ ب د ا أ ل ا ونحن المقيمات فلا ن ض ع ن ابدا أ ب د ا الا ونحن الراضيات فلا نسخط أ ب د ا ط و ب ا لمن كنا له وكان لنا ا ل م ر أ ة في ا ل ج ن ة لو تفلت في بحار الدنيا لعذبت كلها ولو اطلعت من سقف بيتها إ ل ى الدنيا لاخفى نورها نور الشمس والقمر نعم هذا نعيم المؤمنات في الجنات فالجنة للرجال والنساء هذا للرجال في بل من النساء الصالحات من جاءتها بشراها ب ا ل ج ن ة وهي لا تزال في الدنيا فعند مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ا ه جبريل يوما فقال يا رسول الله هذه خ د ي ج ة قد أ ت ت ك ومعها إ ن ا ء فيه إ د ا م أ و طعام أ و شراب ف إ ذ ا هي أ ت ت ك ف ق ر أ عليها السلام ممن من ربها ومني و ب ش ر ه ا ببيت في ا ل ج ن ة من قصب لا صخب فيه ولا نصب م ؤ م ن ة بشرت ببيت في ا ل ج ن ة وهي لا تزال تمشي على قدميها في الدنيا وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دخلت ا ل ج ن ة ف إ ذ ا أ ن ا بر ميصر ا م ر أ ة أ ب ي ط ل ح ة وهي أ م سليم أ م أ ن س بن مالك رضي الله تعالى عنه عنها ولا ننسى تلك ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة التي كانت تمشط بنت فرعون ثم قتلها فرعون قتله ب ش ع ة وقتل قبلها أ و ل ا د ه ا روى البيهقي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أ س ر ي بي مرت بي ر ا ئ ح ة ط ي ب ة فقلت ما هذه ا ل ر ا ئ ح ة فقيل لي هذه م ا ش ط ة بنت فرعون و أ و ل ا د ه ا فاسمع إ ل ى أ و ص ا ف نساء ا ل ج ن ة واسمع ي أ و ص ا ف ه ن لعل نفسك أ ن تشتاق لتكون و ا ح د ة منهن فما وصفت الحور العين بوصف إ ل ا وكان وصفك أ ج م ل منه أ ض ع ا ف ا والحور العين من خلق الله في ا ل ج ن ة أ ن ش أ ه ن الله إ ن شاء فجعلهن أ ب ك ا ر ا عربن اترابا خلق الله تعالى الحور العين من الزعفران عجبا إ ذ ا كانت ا ل ص و ر ة ا ل آ د م ي ة اليوم في حسنها وتناسقها وهي م خ ل و ق ة من تراب فكيف يكون حال الحور العين فكيف ك ي وقد ن العين حال الحور و خلقن ا من الزعفران وهن عفيفات قال الله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين أ ي قصرن ابصارهن على أ ز و ا ج ه ن متحببات إ ل ى أ ز و ا ج ه ن لم يطمثهن إ ن س قبلهم ولا جان كامثال اللؤلؤ المكنون لونه ضوء الشمس ما عبثت به يد وهن كالياقوت والمرجان وهن خيرات حسان مقصورات في الخيام مطهرات من الحيض والنفاس والبول والغائط والمخاط ولهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة وهم فيها خالدون إ ذ ا مشت ر أ ي ت مخ ساقها من وراء لحمها واذا التفتت ظننت الكون مجتمعا في حسنها و إ ذ ا أ ط ل ت ر أ ي ت نور الشمس في وجهها وعند البخاري قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولو أ ن امراه من أ ه ل ا ل ج ن ة اطلعت إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض لاضاءت ما بينهما و ل ا م ل أ ت ه ريحا ولنصيفها ا على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها قال محمد بن كعب رحمه الله والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لو أ ن امراه من الحور العين أ ط ل ع ت سوارها لاطفا نور سوارها الشمس والقمر ثم قال فكيف ب ا ل م س و ر ة يا ج م ا ع ة إ ذ ا كان هذا الجمال وهذا النور من السوار الذي في يدها إ ذ ن اليد التي تلبس السوار كيف سيكون جمالها ونورها وقال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه إ ن في ا ل ج ن ة حوراء يقال لها العيناء إ ذ ا مشت مشى حولها سبعون أ ل ف وصيف عن يمينها وعن يسارها كذلك وهي تقول أ ي ن ا ل آ م ر و ن بالمعروف والناهون عن المنكر وقال حورا لو مكتوب يكون يقال بزقت ابن عباس رضي الله عنهما إن في الجنة حورا يقال لها لعبة لو بزقت في البحر لعذب ماء البحر كله مكتوبٌ على نحرها لعبة لعذب كله على له مثلي أحب إن من أن رضي في في فليعمل ب ط ا ع ة ربي وقال مالك بن دينار إ ن في ا ل ج ن ة حوراء يتباهى بها أ ه ل ا ل ج ن ة من حسنها لولا أ ن الله كتب على أ ه ل ا ل ج ن ة أ ل ا يموتوا لماتوا عن آ خ ر ه م من حسنها وروى أ ح م د والترمذي بسند صحيح أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا تؤذي ا م ر أ ة زوجها في الدنيا إ ل ا قالت زوجته من الحور العين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 قال ساطعا س يبدو ي ف أ عنه من بجنان ف يزيدنا ق ا هذا ضاحك ل ضوء ثغر الرقاشي بلغني أ ن نورا سطع في ا ل ج ن ة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 لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إ د ر ا ك كل أ م ا ن ر ي ا ن ة ا ل أ ع ط ا ف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام ك أ و س ط القضبان والمعصمان ف إ ن تشا شبههما بسبيكتين عليهما كفان در د ولقد ر بوزاني ل ولا بول ولا شيء من الآفات النسوان ل ح ي يغشاها شيء في ض و من روينا أ ن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به ل ا ش و ا ق طول زمان ي الليالي بالله واضرب لا أشغاله تسأله تلك لهم شأنه عن دوشاني مثل بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان والشوق يزعجه إ ل ي ه وماله بلقائه سبب من ا ل إ م ك ا ن وافى اليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إ م ك ا ن أ ت ل و م ه أ ت ل و م ه أ ت ل و م ه أ ن صار ذا شغل به لا والذي أ ع ط ى بلا حسبان ي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 ب ن غ م ة زادت على ا ل أ و ت ا ر والعيدان وهي العروب بشكلها و ب د ل ه ا وتحبب للزوج كل أ و ا ن أ ت ر ا ب سن واحد متماثل سن الشباب ل أ ج م ل الشبان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 فإن تفعل وهوان رجعت بذلة قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أ ن ح و ر ا أ خ ر ج ت كفها بين السماء و ا ل أ ر ض ل ف ت ت ن الخلائق بحسنها ولو أ خ ر ج ت نصيفها يعني الخمار الذي تجعله على ر أ س ه ا لكانت الشمس عند حسنها مثل ا ل ف ت ي ل ة في الشمس لا ضوء لها ولو أخرجت وجهها لاضاء لا حسنها ما بين السماء و ا ل أ ر ض و إ ذ ا بدت في ح ل ة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في ج ن ة الحيوان ووصائف من خلفها و أ م ا م ه ا وعلى شمائلها ومن أ ي م ا ن كالبدر ل ي ل ة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان فلسانه وفؤاده والطرف في ب ه ش و إ ع ج ا ب وفي سبحان فالقلب قبل زفافها في عرسه والعرس إ ث ر العرس متصلان فسل المتيم ا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 غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان أ ت ر ا ه م ا ضجرين من ذا العيش لا و ح ي ا ة ربك ماهما ضجران ولا يمل أ ح د ه م ا من ا ل آ خ ر أ ب د ا ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر ا ل أ ز م ا ن فيا أ ي ه ا العشاق بل يا أ ي ه ا الشباب الذين تعلقت أ ب ص ا ر ه م براقصات في بارات أ و مغنيات فاجرات أ و بكاسيات عاريات مائلات مميلات دعوا عنكم النتن دعوا النتن علقوا انفسكم بالجنات يا مطلق الطرف المعذب ف الاولى جردن عن حسن وعن إ ح س ا ن وجمالها زور ومصنوع ف إ ن تركته لم تطمح لها العينان فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان فانظر مصارع خلاه من من شبان واخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكان والله من ومن من من ومن من ثم قدم دمت يليك قبل شيب لم تخرج إ ل ى الدنيا للذه عيشها أ و للحطام الفان لكن خرجت لكي تعد الزاد ل ل أ خ ر ى فجئت ب أ ق ب ح الخسران أ ه م ل ت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي أ ل ه ا ك عن ذا ل ش ا ن والله لو أ ن القلوب س ل ي م ة لتقطعت اسفا من الحرمان لكنها سكرها بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان أ م ا أ ه ل ا ل ج ن ة فهم يتقلبون في نعيمها وحالهم كما قال الله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 و ت ل ذ ا ل أ ع ي ن و أ ن ت م ف ي ه ا خ ا ل د و ن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 مشغولون بالنظر إ ل ى وجه الجبار والتقلب في ا ل أ ن ه ا ر وافتضاض ا ل أ ب ك ا ر و م ج ا ل س ة ا ل أ خ ي ا ر وصيد ا ل أ ط ي ا ر والضحك على أ ه ل النار إ ن أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة اليوم في شغل فاكهون هم و أ ز و ا ج ه م في ظلال على ا ل أ ر ا ئ ك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فلله ما أ ب ه ى ذلك النعيم ثم ي أ ت ي أ ع ل ى نعيم يمر على أ ه ل ا ل ج ن ة و أ ل ذ ه و أ ك ر م ه و أ ب ر ك ه انهم أ يرون ربهم نعم يرون ربهم الذي طالما عبدوه في ا ل أ س ح ا ر وبكوا من خشيته في النهار الذي فروا إ ل ي ه عند الكربات وخافوا من مراقبته في الخلوات الذي صدقوا رسله و أ ط ا ع و ا امره لم ي ن ش غ ل عنه ب ل ذ ة في ليل ولا م ع ص ي ة في نهار فهم اليوم يقبلون ب أ ب ص ا ر ه م عليه وينظرون إ ل ي ه و ي ق في و ن ب ن يديه في الصحيحين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله تعالى يقول ل أ ه ل ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك فيقول هل ر ض ي ت م فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب ي وقد أ ع ط ي ت ن ا ما لم تعط ي أ ح د ا من خلقك فيقول أ ل ا أ ع ط ي ك م أ ف ض ل من ذلك فيقولون يا رب ي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 إ ل ى وجه الله الكريم هو ا ل ز ي ا د ة وهو ا ل م ت ع ة الكبرى و ا ل ع ط ي ة العظمى بل هو والله أ ع ظ م ك ر ا م ة فينظر المؤمنون إ ل ى ربهم فيفرحون اهذا ربنا الذي طالما دعوناه فاستجاب واستغفرناه فغفر وتاب اهذا ربنا الذي فارقنا ل أ ج ل ه أ و ط ا ن ن ا وبدلنا أ م و ا ل ن ا و أ ر و ا ح ن ا احقا هذا ربنا الذي سجدنا له في ا ل أ س ح ا ر وبكينا من خشيته في النهار هذا ربنا الذي سمى نفسه رحيما فرحمنا ولطيفا فلطف بنا وقريبا فاستجاب دعاءنا فينظرون إ ل ى وجه الحي الذي لا يموت الذي سالت الجوامد لهيبته واندكت الجبال من خشيته وجرت ا ل أ ن ه ا ر بقدرته وجهه أ ع ظ م الوجوه وجاهه أ ع ظ م الجاه وجماله أ ك م ل الجمال ينظرون إ ل ى ربهم فلا يلتفتون إ ل ى نعيم آ خ ر ما د ا م ينظرون إ ل ي ه نعم ينسون والله ا ل أ ن ه ا ر وجريانها والحور العين ودلالها والثمار ولذتها والقصور وسعتها ينسون كل نعيم ما داموا ينظرون إ ل ى العزيز الرحيم والله لولا ر ؤ ي ة الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان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 قالوا نحن ذو رضوان أ م كيف لا نرضى وقد أ ع ط ي ت ن ا ما لم ينله قط من إ ن س ا ن فيقول أ ف ض ل منه رضوان فلا يغشاكم سخط من الرحمن أ و م ا سمعت منادي ا ل إ ي م ا ن يخبر عن منادي ج ن ة الحيوان يا أ ه ل ه ا لكم ولد الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أ م ا بيضت اوجهنا كذا أ ع م ا ل ن ا ت ق ل ت في الميزان وكذاك قد أ د خ ل ت ن ا الجنات حين أ ج ر ت ن ا من مدخل النيران فيقول عندي موعد قد ان أ ن أ ع ط ي ك م و ه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا ك ر و ا ا مسلم ببياني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواد مسلم ببيان ولا زالت ا ل ج ن ة كل يوم تزداد ح س ن وبهاء قال الله جل وعلا و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيدا أ ي قربت وزينت هذا م ا ت و عدوا لكل أ و ا ب حفيظ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 والمجاهد عن جهاده والصابر عن صبره والمريض عن مرضه والفقير عن فقره والمبتلى عن بلائه و ا ل د ا ع ي ة عن دعوته والعالم عن علمه فهي أ م ن ي ة العاشقين و ع ش ي ق ة الصالحين ومهوى أ ف ئ د ة السالكين فما دمعت العيون إ ل ا شوقا إ ل ي ه ا ولا احترقت القلوب إ ل ا عشقا لها وكلما اشتهيت في ا ل ج ن ة يتحقق فهذا رجل يحب الخيل ف ي أ ت ي إ ل ى النبي عليه الصلاه والسلام فيقول يا رسول الله هل في ا ل ج ن ة خيل ف إ ن ه ا تعجبني فيقول عليه الصلاه والسلام إ ن أ ح ب ب ت أ ت ي ت بفرس من ياقوته حمراء تطير بك في ا ل ج ن ة حيث شئت وهذا رجل آ خ ر في ا ل ج ن ة يتمنى الولد فيحقق الله له أ م ن ي ت ه في س ا ع ة و ا ح د ة حيث تحمل وتضع في س ا ع ة عند الترمذي و أ ح م د ب إ س ن ا د صحيح قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المؤمن إ ذ ا اشتهى الولد في ا ل ج ن ة كان حمله ووضعه وسنه في س ا ع ة و ا ح د ة كما يشتهي وهذا رجل يحب م ج ا ل س ة إ خ و ا ن ه فيسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استقر أ ه ل ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة اشتاق ا ل إ خ و ا ن إ ل ى ا ل إ خ و ا ن قال فيطير سرير هذا إ ل ى سرير هذا فيذكران ما كان بينهما في الدنيا ويقول له أ ت ذ ك ر مجلس كذا جلسنا فدعونا الله أ ن يغفر لنا فغفر لنا وفي مجلس آ خ ر يقعد عند النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رجل من ا ل ب ا د ي ة فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أ ص ح ا ب ه عن ا ل ج ن ة إ ن رجلا من أ ه ل ا ل ج ن ة ا س ت أ ذ ن ربه في الزرع فقال الله له الست فيما شئت قال بلى ولكني أ ح ب الزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته و ا س ت و ا ء ه واستحصاده فكان أ م ث ا ل الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آ د م ف إ ن ه لا يشبعك شيء فلما سمع الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه ا ل ق ص ة قال والله يا رسول الله لا تجده إ ل ا قرشيا او أ ن ص ا ر ي ا ف إ ن ه م أ ص ح ا ب زرع و أ م ا نحن فلسنا ب أ ص ح ا ب زرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعيم مقيم ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون أ ف ل ا يستحق هذا النعيم الكثير والملك الكبير أ ن تترك ل أ ج ل ه لذات حاضرات والله لو كنت مشتاقا لخمر ا ل ج ن ة لتصبرت عن خمر الدنيا ولو اشتقت للحور العين ل غ ض ب ت بصرك عن الحرام و أ ح ص ن ت فرجك عن الحرام ولو صدق شوقك ل ل ذ ة النظر إ ل ى وجه الله الكريم لبكيت في ا ل أ س ح ا ر وصمت النهار ولو اشتقت ل م ج ا ل س ة ا ل أ ن ب ي ا ء لتركت مجالس الفحشاء ف ا ل ج ن ة ليست ب ا ل أ م ا ن ي لقد اشتاق لها أ ق و ا م ففارقوا أ و ط ا ن ه م وهجروا أ و ل ا د ه م فعاشوا غرباء الناس يتركون ا ل ص ل ا ة وهم يصلون والناس ي أ ك ل و ن الربا وهم يتورعون والناس يقارفون الفواحش وهم يعفون كل ذلك ل أ ج ل ربهم لما اشتاقوا إ ل ي ه تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس ا ل أ ث م ا ن جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من ا ل ص و ا ن رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقا من الكثبان يا سلعه الرحمن لست ر خ ي ص ة بل أ ن ت غ ا ل ي ة على الكسلان يا سلعه الرحمن ليس ينالها في ا ل أ ل ف الا واحد لاثنان يا سلعه الرحمن ماذا كفؤها إ ل ا أ و ل و التقوى مع ا ل إ ي م ا ن يا سلعه الرحمن أ ي ن المشتري فلقد عرضت ب أ ي س ر ا ل أ ث م ا ن يا سلعه الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إ م ك ا ن يا سلعه الرحمن كيف تصبر العشاق عنك وهم ذو إ ي م ايمان ن ا ا سلعة ر ح يصد ع ن فالامر م ب ط ل ل ت و ا ا ن ف ل أ م يحتاج إ ل ى تشمير وقد كان صلى الله عليه وسلم يصرخ في اصحابه قائلا الا من مشمر للجنه فانها ورب الكعبه نور يتلالا وريحانه تهتز وزوجه حسناء فقال الصحابه نحن المشمرون لها يا رسول الله وإذا شبع ر أ ى عنده نهرا يجري ونعما تسري و ف ا ك ه ة ح ا ض ر ة و ن ع م ة ن ا ظ ر ة اشتهى أ ن يجالس أ ح د ا يسليه أ و ي ؤ ن س ه ويغنيه قال محمد بن المنكدر إ ذ ا كان يوم ا ل ق ي ا م ة نادى مناد أ ي ن الذين كانوا ينزهون أ س م ا ع ه م و أ ن ف س ه م عن مجالس اللهو م ز ا م ي ر الشيطان أ س ك ن و ه م رياض المسك ثم يقول ل ل م ل ا ئ ك ة أ س م ع و ه م تمجيدي وتحميدي وقال شهر بن حوشب إ ن الله جل ثناؤه يقول لملائكته إ ن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن في الدنيا فيدعونه من أ ج ل ي ف أ س م ع و ا عبادي قال ف ي أ خ ذ و ن ب أ ص و ا ت من تسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط فنزه سماعك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 يا ل ذ ة ا ل أ س م ا ع لا تتعوض بلذاذه ا ل أ و ت ا ر والعيدان أ و ما سمعت سماعهم فيها غنى الحوراء ب ا ل أ ص و ا ت و ا ل أ ل ح ا ن واها لذياك السماع ف إ ن ه ملئت به ا ل أ ذ ن ا ن ب ا ل إ ح س ا ن واها لذياك السماع وطيبه من مثل اقمار على اغصان واها لذياك السماع للغاية فكم به لل من قلب من طرب ومن وقد يتساءل بعضكم أ و بعضكن هل في ا ل ج ن ة أ س و ا ق ف أ ق و ل نعم روى الترمذي وابن أ ب ي عاصم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال أ خ ب ر ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة إ ذ ا دخلوها نزلوها بفضل أ ع م ا ل ه م قال فيؤذن لهم في مقدار يوم ا ل ج م ع ة من أ ي ا م الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من ف ض ة ويجلس أ د ن ا ه م وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أ ن أ ص ح ا ب الكراسيب أ ف ض ل منهم مجلسا قال ولا يبقى في ذلك المجلس أ ح د إ ل ا حاضره الله محاضره حتى يقول يا فلان ا بن فلان أ ت ذ ك ر يوم فعلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول العبد بلى أ ف ر م تغفر لي فيقول بلى فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه قال فبينما هم على ذلك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 قال وقربهم من الله تبارك وتعالى في سوق الجنه بقدر تبكيرهم الى صلاه الجمعه فمن بكر فصار اقرب الى الامام صار اقرب الى الحي القيوم يوم المزيد ياتون سوقا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 فهموا إ ل ى يوم المزيد أ ش د شوقا من محب للحبيب الداني أ و م ا س م ع ت ب ش أ ن ه م يوم المزيد و أ ن ه ش أ ن عظيم الشان ي هو يوم جمعتنا ويوم ز ي ا ر ة الرحمن وقت صلاتنا و أ ذ ا ن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 ويحاضر الرحمن واحدهم م ح ا ض ر ة الحبيب يقول يا بن فنان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان فيقول رب ي أ م ا م ن انت ب غ ف ر ة قدما ف إ ن ك واسع الغفران فيجيبه الرحمن م غ ف ر ة التي قد أ و ص ل ت ك إ ل ى المحل الداني والمرء قد يتنعم في الدنيا ب أ ن و ا ع النعيم لكنه إ ذ ا ذكر انقطاع لذاته بالموت والمرض تكدر وحزن أ م ا في ا ل ج ن ة فلا مرض ولا موت في الصحيحين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يجاء بالموت ك أ ن ه كبش أ م ل ح فيوقف بين ا ل ج ن ة والنار فيقال يا أ ه ل ا ل ج ن ة هل تعرفون هذا فيشربون ئ وينظرون فيقولون نعم هذا الموت ثم يقال يا أ ه ل النار هل تعرفون هذا فيشربون وينظرون مستبشرين يرجون ا ل ش ف ا ع ة ويقولون نعم نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أ ه ل ا ل ج ن ة خلود فلا موت ويا أ ه ل النار خلود فلا موت ثم ق ر أ عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل ح س ر ة إ ذ قضي ا ل أ م ر وهم في غ ف ل ة وهم لا يؤمنون فيزداد أ ه ل ا ل ج ن ة فرحا إ ل ى فرحهم وكيف لا يفرحون وهم الذين صبروا على ط ا ع ة ربهم وسخروا جوارحهم لدينهم قال الله جل وعلا و أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إ ن ا كنا قبل في أ ه ل ن ا مشفقين نعم كنا خائفين من ربنا فكنا نحفظ أ س م ا ع ن ا ونغض أ ب ص ا ر ن ا ونحفظ أ ل س ن ت ن ا ونطهر أ م و ا ل ن ا ونعف بفروجنا ما هو الجزاء فمن الله علينا و و ق ع ن ا عذاب السموم إ ن ا كنا من قبل ماذا كانوا يفعلون ندعوه انه هو البر الرحيم وقال جل جلاله وقالوا الحمد لله الذي أ ذ ه ب عنا الحزن نعم أ ذ ه ب عنا الحزن فلا ش د ة في ا ل ج ن ة ولا س آ م ه ولا مرض ولا حزن ولا تعب إ ن ربنا لغفور شكور الذي أ ح ل ن ا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوبا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 المنزلين كذبح كبش الضغان بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس ب ا ل ي ق ض ا ن يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلست ب ا ل ي ق ض ا ن سار الرفاق وخلفوك مع الانا قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني و ر أ ي ت أ ك ث ر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان لكن أ ت ي ت بخطتي عجز وجهل بعدذا وصحبت كل أ م ا ن منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير و ور... ا ل ا ح ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا وفي مجالس أ ه ل ا ل ج ن ة يتذكرون أ ه ل الشر الذين كانوا في الدنيا يتذكرون ما كانوا يستهزئون بهم إ ذ ا مشوا إ ل ى الفجر في الظلمات يتذكرون ما كانوا يستهزئون بمظاهرهم إ ذ ا استقاموا على ا ل س ن ة والطاعات نعم يتذكرون أ و ل ئ ك الذين طالما استهزؤوا بهم فيما يكتبون وفيما يقولون وفيما به يتكلمون يتذكرون أ و ل ئ ك الذين كانوا يشككون أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ويدعونهم إ ل ى الكفران اسمع إ ل ى ح ك ا ي ة الله ل أ ه ل ا ل ج ن ة قال الله ف أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إ ن ي كان لي قرين يقول أ ئ ن ك لمن المصدقين أ اذا متنا وكنا ترابا, وكنا ترابا وعظاما أ ئ ن ا لمدينون فلا يجدونه معهم في ا ل ج ن ة قال هل أ ن ت م مطلعون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 عندها تشفى صدور المؤمنين ا ل أ خ ي ا ر من أ و ل ئ ك الفجار الذين طالما استهزاوا بهم في الدنيا وضيقوا عليهم في دينهم ووقفوا في طريق دعوتهم فهنا يفرح المؤمنون ونادى أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب النار أ ن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ف أ ذ ن مؤذن بينهم اللعنه ة ا ل ل على الظالمين. نعم، لعنة الله ظ ا م نعم ي ن لعنة ل ل ا على الظالمين هذا حال أ ه ل ا ل م ع ص ي ة في ذل ا ل آ خ ر ة بل لو ت أ م ل ت والله لوجدت أ ن أ ه ل ا ل م ع ص ي ة في عذاب في الدارين وهم في الدنيا و إ ن دلت ظواهرهم على أ ن ه م سعداء إ ل ا أ ن ه م في ا ل ح ق ي ق ة في ضيق دائم كدحا وكدا ّ لا يفتر َُّ عنهم ما فيه من غم ٍّ ومن احزان والله لو شاهدت هاتيك الصدور رايتها كمراجل النيران ووقودها الشهوات والحسرات والالام لا تخبو مدى الازمان ابدانهم اجداث هاتيك النفوس الله قد قبرت مع الابدان ارواحهم في وحشه وجسومهم في كدحها لافير ه ر ب وختاما ا الرق الذي من ل له فبلوا برق النفس والشيطان ق برق و و ا خ يا راغبا في الجنان وطالبا رضا الرحمن لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الاثمان أ و كنت تدري أ ي ن مسكنها جعلت السعي منك لها على ا ل أ ج ف ا ن ولقد وصفت طريق مسكنها ف إ ن رمت الوصال فلا تكن بالواني اسرع وحث السير جهدك إ ن م ا مسراك هذا س ا ع ة لزماني فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إ م ك ا ن واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوضع يوم الفطر من رمضان واجعل نعوه جمالها الهادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أ م ا ن نعم تلقى المخاوف وهي ذات أ م امان ن أن يجعلنا أسأل الله تعالى ج ي ع م أهل الجنة وأن يرزقنا فيها الاجتماع مع الأنبياء الأطهار والشهداء الأبرار وأن فيها والشهداء وجه الجنة الاجتماع يجعلنا إلى العلي الكبير المتعالي الجبار يرزقنا ممن ينظرون مع جل جلاله هذا و الله تعالى جل و أ ك ر م و أ ع ل م صلى الله و سلم و بارك على رسول الله و السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل و ب ر ك الله ت وختاما ه ن س تعالى أن ينفعنا بما سمعنا بما أن وبركاته ت ق ل ا تحيات م ز ش ي ي ل ل ب ر م ج ا ا البريد الرياض ت ف رقم صندوق